بالورقات وكنت اقترحت ان احنا نعمل مراجعة سريعة الجزء اللي فات صح كده احنا هنعمل مراجعة طبعا سريعة مش هقول هن... نفس الكلام بس هنفكر كده بس بالعناصر الرئيسية اللي تكلمنا عليها تكلمنا الاول في المقدمة على النقاط اللي مكتوبة قدامك دهيت اللي هي ايهو علم أصول الفقه ويهي القضايا التي يتناولها وإيه هي رتبة هذا العلم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 طبعا المفروض يعني لو فكرين إحنا قلنا إن عن وصول الفقه هو قواعد استنباط الأحكام من الأدلة طبعا دي مرجع أنا ما بشرحش دلوقتي أنا بس بذكر بالجزء اللي فات قواعد استنباط الأحكام من الأدلة قلنا قواعد استنباط الأحكام من الأدلة اللي هي مجموعة القواعد الفقهي بيطبقها على الأدلة عشان يطلع منها الإيه الأحكام تمام؟ مابننا مثال قلنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قل النبي صلى ب الحكم هنا حرمة الصلاة بعد الفجر و القاعدة أنها يقتضي بتتحريم الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام التحريم الصلاة حتى تطلع الشمس ده بنسميه حكم تفصيلي أما الحرمة نفسها اللي هو التحريم بنعتبره دليل إجمالي حكم إجمالي والحديث بنصه delveوى حده صلاة بعد الفجر ده دليل تفصيلي أما الحديث النبوي فهو إيه دليل إجمالي قلنا الفقيه بيتعامل مع الحكم التفصيلي ومع الدليل التفصيلي أما الأصولي فبيتعامل مع الحكم الإجمالي ومع الدليل الإجمالي هؤية عمل الفقيه استنباط الأحكام الإئه من الأدلة التفصلية بأنهي قواعد اللي بيضعها الأصولي أنا ما زلت بقول أنا براجع ما بشرحش من جديد feature حد عنده إشكال بس كده يلي نبيه إنما الأصولي بيضع قواعد استنباط الأحكام الإجمالية من الأدلة الإجمالية. تعريف علم أصول الفقه اللي هو قواعد استنباط الأحكام من الأدلة عندنا قواعد استنباط وعندنا أحكام وعندنا أدلة وعندنا مستنبط والأربع حاجات دول بيشكلوا أركان الرئيسية لعلم الأصول أربع في علم الأصول طيب اللي هم أهمة الأحكام والأدلة والقواعد والاستنباط وقلنا أن احنا بنحب نعمل خريطة في, في الأول علشان تبقى متصور المباحث اللي بنتكلم عليها في العلم ده فلما نيجي نتكلم عن الأحكام هنتكلم الأول على الحكم نتكلم على من الذي يحكم بالحكم اللي هو مبحث الحاكم وبعد كده فعل المكلف الحكم ده متعلق بإيه متعلق بفعل المكلف طيب مين هو المكلف دول الأربع مباحث الرئيسية اللي عليهم في باب الإيه الأحكام بعد كده عندنا الأدلة بنتكلم فيها الأدلة المتفق عليها ما بينه الجمهور والأدلة المختلفة فيها اتفق على هذا الكتاب السنة أو هي كتاب السنة والإجماع والقياس نما المختلف فيها بها زي البراءة الأصلية والمصلحة وسد الزريع عشر من قبلنا والقل بقل ما قيل والاستحسان عمل أهل المدينة قواعد بعد نتكلم على قواعد علاقة اللفظ بالمعنى وعلى قواعد الجمع والترجيح في أحوال المستنبض نتكلم على ثلاث حاجات الاكتهاد الفتوى التقليد لو تكلمنا على الحاجات دي كلها بحنا بقدر خلصنا الكلام على الفقه. ردبة هذا العلم كنا قلنا دا من أهم معلوم الآلات طب ليه أول حاجة تلات حاجات يمكن الدارس من فهم ما أخذ ما ياخذ أقوال الفقهاء لما يرى أقوال الفقهاء يعرف هم ما بيقوله كده ليه لما بيعلى درجة بيعرف يرجح ما بين أقوال الفقهاء نفسه لما الفقهاء يختلفوا على قولين يعرف يرجح ما بين هذين القولين حاجة تلتة يمكن الدارس من الاجتهاد في معرفة أحكام النوازل. لما يعلى درجة يقدر يكتهد في أحكام الإيه؟ النمازل وديه لمن حصل ردبة الاكتهاد فتحصيله شرط في المكتهد حكم تعلمه ان فرض كفاية وفرض عين في ثلاث احوال المفتي والقاضي ومن وجب عليه الاكتهاد او تصدل الاكتهاد نشأة علم الاصول كنا اتكلمنا على الاصول الفقه اللي هي عبارة عن القواعد والقواعد الاستنباط موجودة في اذهان الصحابة موجودة في اذهان التابعين من اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عصر الصحابة والتابعين إلى أن دون هذا العلم الإمام الشافعي. الصحابة الذين كانوا يستنبطن على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليل العدد مقارنة بعدد الصحاب. قلنا عدم تدوين العلم لا يعني عدم وجوده. القواعد لم تدون لعدم الحاجة إليها. نوش محتاجين دوّن القواعد. دايت. وحصل استنباط من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمثله ليه غزّة قضى علي بن أبي طالب في النفر الثلاثة. حديث أبي سعيد الخدري في التيمم الأنثلة بقى مش هنعادها ولا نعادها بلاش نعادها ولا انتو يا أنا مش عيد عايز. لو عايزين نعيد عايز قولوا مثال واحد باش نجيب المثال الثاني قضاء علي بن أبي طالب في نفر الثلاثة مثال ده حديث زيد بن أرقم قال قضاء علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على مرأة في طهر واحد فجعل يخيرهم واحدا واحدا أترضى أن يكون الولد لهذا فأبو فقال أنتم شركاء متشكسون فأقرع بينهم وجعل الولد الذي قرع وجعل عليه ثلث يدية للآخرين فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت أدرسه مثال ده مثال لاكتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الصحيح إن الثلاثة وقع على امرأة في طهر الواحد إزاي وقع على امرأة في طهر الواحد كانت أمى والأمى دهيت هم شركاء فيها والحكم الشرق أن لو واحد وطأها الاثنين اثنين ما ينفعوش إيه يطأوه هم ما يعرفوش فوطأوه ما يعرفوش الحكم فوطأوه ثلاثة وطأوه حملت الولد ابن مين في الثلاثة ف في الرواية يقول طيبة بالولد لهذا يعني يقول الولد يبقى ابن لا طيب الثاني والثالث الولد, الولد يبقى ابن الأول والثالث الولد يبقى الثاني لا طيبة للولد لهذا طيبة بالولد لهذا ما كل واحد يقول للولد إيه ابن فأما أي يلوم أنتم شركاء ومتشاكسون ترى نعمله كل واحد قسم عمل حكم عمل أورا واللي طالع الولد من نصيبه قال له عليك ثلاثين الدية للإيه للتانين كل واحد ليه ثلاث في الدية هو عمل ليه بقى هو قال الولد ده ابن الجارية عبد فالعبد بيقوم مقام بالسلعة في ان هو دلوقتي ملك للإيه للثلاثة فلو احنا عندنا سلعة هنقسمها على الإيه على الثلاثة بس الولد ده نفس بشرية من فشل احنا نقسمه على الثلاثة كل واحد ليه حق في الإيه في الولد اللي هو ال ايه تمام طيب قيمة الولد اللي هو ال ايه الدية فخلص واحد منهم يأخذ الولد اللي طلعت عليه الأوراق واللي تين التنين يأخذوا ايه نصيبهم من الولد كل واحد نصيبه من الولد ايه ثلث يبقى هيدي للثاني تلت الدية وللثالث تلت الدية وهو هياخد ال الولد تمام فقاس الولد على ال على السلعة التي يشترك فيها ثلاثة ولا يمكن ايه تقسيمها ان هي واحد بياخدها والاثنين التانيين بياخدوا قيمة السلعة السلعه فجعل العب الابن ده لواحد منهم وجعل الاثنين التانيين ياخدوا ايه قيمه الابن اللي هو الايه الديه تمام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ادراسه صلى الله عليه وسلم اقر على هذا الايه الاجتهاد ده في نص الكلام ده ولا فوش نص إلا بعد بقى ضحك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بقى في نص لكن علينا طالب لما عمل كده عمله بلا إيه؟ بلا نص باجتهاد منه رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد وده دليل على إن كان فيه اجتهاد من, من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طيب المسألة الثالثة برضه في الورق الاستنباط بقى في عهد الصحابة عندنا أمثلة كتير فاتوى ابن في الجد فاتوى ابن الخطط في مسألة الحجرية كلام ابن عباس في العول، فاتوى علي بن أبي طالب في الميراث فاتوى ابن مسعود في الرجل الذي مات عن المرأة والتي لم يدخل به نأخذ منهم مثال واحد ناخد المثال الثاني اللي هي المسألة المشركة أو الحجارية أو العمرية واحدة ماتت وتركت زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق تمام؟ زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق الزوج هياخد النص الأم هتاخده السد الأخين لأم هياخده التلت دول أصحاب فروض يعني بياخدوا الأول وبعد كده الأخ الشقيق ده عصبة فبياخد ما تبقى بعد إيه؟ ما ياخده أصحاب الفروض فهو ما تبقلوش حاجة طيب يبقى كده زوج خد النص والأم السيدس والأخين الأم خدوا التلت والأخ الشقيق كده ما خدش إيه خدش حاجة فالأخ الشقيق ده الإخوة الأشقاء وما كانوا أكتر من واحد راحوا لعمر بن الخطاب وقالوا له هبأ النأبانا حجرهم في اليمن ألسنا أبناء أم من واحدة يعني افترضي عم من أبونا ده مش موجود أصلا ما احنا مع الإخوة الأم معاهم من نفس الأم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 في عندنا المساله المنبريه بس وقت في الشرح المسألة المنبرية دي سيدنا علي بن ابي طالب كان واقف بيخطب على المنبر فبيقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعة فام واحد وهو واقف على المنبر قال له ما تقول في رجل مات عن ابوين وبنتين واختين عن عن زوجة وأبوين وبنتين مات عن زوجة وأبوين وبنتين طيب إل مسألة دي إيه مشكلتها نيجي نوزع الفروض كده هنقول الأم الزوجة هتأخذوا الإيه التمن عشان في فرّا بارز الأب هياخد السدس الأم تأخذ السدس البنتين هياخدوا الإيه التلتين إيه المشكلة هنا أزيد من ال من ال من الصحيح لما نجمع دول هنلاقيهم كم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 بس بالنسبة اللي احنا ايه بمقدر نصيبه في التوم طب تعالى كده 3 على 27 تسوي كم تسوي سيدنا علي بن طالب وهو بيخطب على المنبر بقى لما قال له الراجل ماتا ايه قال له صار ثمنوها ايه تسعة قال له الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعة له المقاب والرجعة ام واحد قال له ما تقول في من مات عن زوجة الابين وبنتين ام له صار ثمنوها تسعة تومن بقى ايه تسعة وهو واقف على المنبر كده من غير ما ايه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 نصيب فهو العلماء قاسوا علينا ابن أبي طالب قاس التاركة على إيه؟ قسمة الغرماء وعمل القصة اللي احنا إيه؟ قلناها دي. فده دليل على ان حصل اجتهاد في عهد الصحابة وكان عندهم قواعد الاجتهاد في أذانهم وإن لم يصرحوا بالاجتهاد طبعا انا قلت هذا مش هشرح انا بس برجع مراجعة سريعة فعهد التابعين حصل تفرق بقى للصحابة في الأمصار وكل واحد بقى لي ظهرت مدرسة الحديث في المدينة على رؤساء الإمام أنس مدرسة الرأي في العراق على رؤساء الإمام الشافعي تتعلم الش... على رأس أسيف الإمام أبو حنيفة تتعلم الإمام الشافعي على يد آ... الإمام مالك إمام مدرسة الحديث وتتعلم على مدرسة الرأي على محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة تتلمذ المدرسة دي تتعلم المدرسة دي وعارف ما عند المدرستين وبالتالي كتب هو قواعد وضوابط الاستنباط وقواعد وضوابط الفهم من الأدلة فكتاب الرسالة وهذا كان أول كتاب ألف في أصول الفقه قلنا مميزات كتاب الرسالة الاستنباط المباشر من كتاب السنة عدم اللجوء إلى البراهين العقلية التمثيل المكثف بالكتاب السنة تعريف ما يحتاج إلى تعريف والاستشهاد بأشهار العرب بعد كده كنا اتكلمنا على أن بعد الرسالة لحد نهاية القرن الثالث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 كلمنا على الكلام ده كله برضو في المرة اللي فاتت وأظن الشرائط موجودة لسه على الموقع نشأت في الأصل نصرة المذهب تميزت بكثرة الفروع والتطدقات لها أسلوب خاص في التأليف مخالف لبقية المذاهب. أوائل الكتب، أصول الشاشي، أصول الكرخي، أصول في الأصول والثلاث كتب دول مطبوعين عندنا مدرسة الجمهور سميت بطريقة الشفعية لأن أكثر من ألفوا فيها كانوا من الشفعية تميزت بالتنظير والتأصيل بعيدا عن المذهب مرت بعدة مراحل مرحلة النشأة مرحلة التطور والاستقرار المتون والشروح مرحلة المسوعات مرحلة النشأة كانت على ايد الامام الشافعي بعد كده المرحلة التانية كانت بعد الامام الشافعي أولفت كتب في مسائل مفردة بس الكتب دي ما وصلناش منها شيء وهيه شرح الرسالة للأصول لإشراف كل الكتب دي ما وصلناش منها منها مرحلة التطور تمت على يد اثنين القاضي أبو بقى البقلاني وبالحساء أبو الحسن أبو الحسين القاضي عبد الجبار ما دي غلطة ماجي أدخل المسائل الكلامية في علم الأصول الفقه وما كتب في هذه الفترة حتى نهاية القرن الخامس من أهم ما قل في علم الأصول والكتب دي وصلتنا أمثلتها كتاب المعتمد كتاب اللمع والطبصرة قاطع الأذلة الحدود والإشارة إحكام الفصول العدة الحدود في الأصول ابن فورك الإحكام ابن حز مرحلة الثالثة الاستقرار كان على إيد اثنين اللي هو الإمام الجويني ولي الورقات والتلخيص والبرهان وبعد كده الغزالي المنخول والمكنون وشفاء الغليل وأخيرا المستصفة بعد كده بقى بدأ العلماء يتناولوا القضايا التي تناولها الغزالي في المستصفى ظهر التمهيد للأبي الخطاب الوضح لابن عقيل وصول في الأصول لابن برهان إلى الأصول شرح البرهان المازري محصول ابن العربي ماجي لحد ما جاء الرازي ألف المحصول واختصره من أربع كتب كلام ده كله أنا شرحت المرة اللي فاتت قبل كده يعني. العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى والنفس الكتب الأربع دي الخاصة الأميدي في كتابه إحكام الأصول إحكام ال... الإحكام في أصول الأحكام وبعد كده باقية الأصول بدأه يتناول هذين الكتابين اللي هو كتاب المحصول وكتاب الإحكام في أصول الأحكام بالشرح و أعرض الناس عن الكتب التي ألفت قبل ذلك. لي كتاب والورقات قلنا أول متن في علم أصول الفقه خالي من المسائل الكلامية مؤلفه عالي الرتب عند الأصوليين وتيذروا في بيان والفصاحة تلقاه أهل العلم بالقبول منهم من شرحه ومنهم من نظمه ومنهم من قام بتعشيه عليه بعد الكتاب عن الخلافيات وذكر الراجح فقط متن واضح العبارة سهل الألفاظ اعتمد الحنابلة. كأول كتاب درس في علم الأصول، له شروح معصرة كثيرة أهم المؤلفات تقرؤها من, من الورق مكتوب في كل مذهب أهم المؤلفات في علم الأصول يبقى دي كده تم المقدمة تقريباً المقدمة دي احنا شرحناها على ثلاث مطاط الورقات لا طب يفتح نفس المؤلف كتاب البرهان وبشوف الفرق ما بين الفاظ الورقات والالفاظ البرهان ومثلا لو انت قارنته بكتاب جامع الجوامع بتاع الزركشي هتعرف الفرق جامع الجوامع ما فيش كلمتين ورا بعض هتعرف فهم طب ما انا هنوضح لحقت يعني لما يقول اما بعد فهذه ورقات تشتمل على فصول في اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غير él لصول الفقه متألف من فرعه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل عرف بقى الواجب والمندوب والمباح والمحذور والصحيح والباطل وعد كده معي الألفقهة خاصة من العلم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 تقريباً ده أصعب جزء ممكن تلاقيه في الورقات أمثلاً يشتمل النص السابق على المسائل الأتي تعريف الأصل تعريف الفرح تعريف الفقه تعريف كل حكم الحكام الشرعية علاقة الفقه بالعلم تعريف العلم تعريف الجهل، تعريف العلم الضروري والعلم المكتسب والنظر والاستدلال والدليل والظن والشك وتعريف أصول الفقه أهو قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره فره ما يبنى على غيره الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المعرفة اللي هي الايه؟ العلم. اللي هي تمام؟ طيب الفقه اللي هو العلم الايه؟ الشرعية ما هو, الفقه هو الايه؟ العلم. خلاص يبقى الفقه أخص من الايه؟ من العلم. طيب العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لو ايه ما ضروري الضروري لا يقع النظر والاستدلال والمكتسب يقع النظر وإيه؟ طب إيه وإيه النظر والاستدلال؟ النظر والفكرة في المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل الدليل اللي هو المرشد إلى المطلوب واضح كده ال... إيه؟ طيب أنا كده هشرح طيب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 يقول لك لا في بيتنا الشمس تطلع مين علم الشمس تطلع ولا عادي كل الناس عارفة إن الشمس تطلع ده بنسميه علم ضروري علم مش متوقف على نظر واستدلال ومقدمات تمام واضح كده ده بنسميه علم لا يتوقف على نظر ولا على استدلال مش محتاج أدلة علشان تفهم هذا الإيه العلم بالطبع الله يهدينا كل كده؟ العلم المكتسب بقى اللي هيقع على نظر وإيه واستدلال يعني ايه هيقع النظر واستدلال يعني محتاج ان انا اثبت لك الكلام ده انا بقول ان الحكم الشرعي كذا طب جبت الكلام ده منين لا اصلا بيقول كذا والقاعدة بتقول كذا يبدأ متوقف على نظر واستدلال يبدأ علم ضروري وعلم مكتسك الاصولين عندهم العلم هو معرفة الشيء على ما هو به في الواقع يعني يعني الكرسي ده اعرف ان هو كرسي طب انا ممكن يكون مفكره حاجة تانية لو مفكره حاجة تانية ده عندهم هواش عل طيب أنا غالب على ظني ان ده علم ان ده كرسي يقول لك برده ده مش علم العلم تعرف ان هو ايه على حقيقته هو حقيقته كذا وانت تعرفه على هذه الايه الحقيقه تمام طبعا احنا ماشي يعني بس انا بس انا اشرح الكلام مش هنغوض شوي خلاص يبقى اللي يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن الضروري لا يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن نظر واستدلال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 طيب والاستدلال ان انا اطلب دليل اقول لي ايه الدليل على الكلام ده بسمه ايه استدلال خلاص ابواب اصول الفقه التي ذكرها الجوين ركزوا معاني لانها دي اكتر نقطة ممكن تكون ما في الكتاب الجويني قال ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل المبين والظاهر والمؤول والافعال والنسخ والمنسوق والاجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المبتهدين طب دي ترتيبة غير لنا لسه من شوية طب نربطهم ببعض بقى الأدلة فين الأدلة الأدلة عندنا القرآن هو مشهة زي قال أبواب أصول الفقه اللي هي أدلة الفقه تمام أبواب... هو قال أبواب أصول الفقه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 الأدلة اللي هي إيه؟ وقال أبو بقصول الفقه هو عنده أصول الفقه اللي هي أدلة اللي الفقه. نعم أنا في الشرح قلت إن أصول الفقه عند المتقدمين اللي هي أدلة اللي الفقه. ولما بيذكر الأحكام بيذكرها كتمهيد لمعرفة اللي إيه للأدلة. تمام؟ فهو عايز يتكلم عن الأدلة. فأول دليل اللي هو اللي إيه القرآن أهم حاجة فيه يتكلم عن إيه أقسام الكلام عشان يتكلم على الحقيقة واللي إيه والمجاز. أهم ما بحث في القرآن. تمام؟ فاهم كده؟ طيب قواعد الاستنباط بتاعت القرآن اللي هي الأمر والنهي العام والخاص المجمل والمبين الظاهر المباق أول اللي هي أصلا إحنا حطناها في قواعد الاستنباط في الربع الثالث أنا بفهمك بس هو مرتب الكتاب بتاعه الزال هو ذكر القرآن ما هموش فيه إلا مبحث الحقيقة والمجاز فذكر أقسام الكلام كتوطئة لكلام على الحقيقة والإيه والمجاز وبعد كده ذكر القواعد الاستنباط اللي, اللي هي قواعد استنباط من القرآن طيب السنة محتاج يتتلم فيها على ايه السنة عبارة عن ايه يا قول يا فعل مش كده طيب القول هي زيها زي الايه القرآن نفس الأحكام اللي تنطبق على القرآن تنطبق على ايه على, على قول في السنة طب والأفعال أم ذكرها اهي طيب إيه اللي مرتبط بالكتاب والسنة مع بعض عشان يذكروا بعد الكتاب والسنة الناس يخو المنسوخ طيب إيه الدليل الثالث بقى الإجماع إيش كذا طيب الكتاب بيتوقف عن النقل والسنة على النقل والإجماع على النقل أم تتكلم على أبواب نقل لإيه الأخبار اللي هو ضوابط نقل الأدلة لإيه الثلاث وبعد كذا الدليل الرابع اللي هو الدليل الخامس اللي هو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 ذكر باب القاع وعندنا هو كده ذكر باب الأدل صح وباب حل مكلف في الآخر ذكره اللي هو المفتي والمستفتي وأحكام اللي إيه طيب ما الباب الأولاني اللي هو الأحكام ذكره فين ذكره في المقدمة لما قالوا الأحكام سبعة وقام ذكر الأحكام اللي إيه السبعة يبه هو كده فهمنا ترتيب الكتاب كان في ذهن الجويني ماشي إيه إزاي واضح كده بس ناخد بقى الشريحة اللي هو كده فصل في الأحكام الشرعية وقلت الفصل ده غير موجود في الكتاب منه غير التعريفات بس بس مش هينفع نقتصر على التعريفات لأن الحاجات دي مهمة طبعاً كل الشرائح اللي بتتعرض دي موجودة ورق لو عايزين أجيبه ورق أجيبه وموجود على الموقع ملف BDF يعني انت لو نزلته وطبعته مفيش مشكلة والورق ورق موجود أجيبه مفيش مشكلة الأحكام الشرعية قسمين أحكام تكلفية وأحكام وضعية احكام انا براجع ما رشحش الاحكام التكليفيه اي انا قلت قبل كده ان الاحكام خمس احكام ما فعل يوصف بحكم منهم وما فعل يخلو من واحد منهم تمام الشرع يأمر او ينهى او يسكت والامر والنهي كلاهما جازم او غير جازم ايه الامر الجازم هو الإجاب والغير جازم، الاستحباب والنهي الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة وسقوط الشارع أو التخيير بين الفعل وعدمه هو الإباح. طيب الأحكام التكلفية قلنا أن هم خمسة وجوب استحباب إباحة كراهة تحريم في الواجب قلنا تعريفه ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه مندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه طبعا تعرفت دي شرحناها المرة اللي فاتت المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله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 إنما وصلنا هذا الحكم عن طريق مين؟ أهل السنة قالوا عن طريق الإيه؟ الرسل المعتزل قالوا عن طريق العقل وإرسال الإيه؟ فلو ما فيش رسول يقب العقل كافي في إيه؟ فنحن نعرف الأحكام، تمام؟ طيب، اللي بيحكم فيه بالحكم اللي هو فعل الإيه؟ مكلف فيه، بل لازم نتكلم على إيه؟ شروط الفعل وهو أنه يكون معلوم وأنه يكون إيه؟ مقدور، وشروط الإيه؟ الشخص عشان يكون مكلف اللي هو البلوغ ولأ والعقل تفصيل الكلام ده اللي هو تعريف الواجب هوات بنقسم الواجب عيني الواجب على كل مكلف بعينه واجب كفائي وهو ما طلب إيجاده من مجموع المكلفين دون نظ نظر إلى إيه الواجب الكفائي طيع في حق القادرين إلى أن يوجد من يقوم إيه به بعد أن بين الواجب والفرد تعريف المستحب والمباح الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع شرحنا القاعدة دي مرة اللي فات قبل كده يعني بالتفصيل والتكراها والتحريم التكلمنا عليهم الأحكام الوضعية الأمور التي تضعها الشارع على أمور أخرى السبب والشرط والمانع بل حقيقة الصحة والفساد السبب والشرط والمانع قلنا وصف ظهر منضبط في السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم زي زوال الشمس والسبب لوجوب صلاة الظهر الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودنا العدم من فاش يصلي من غير ما يتوضّع لكن لو متوضّع ممكن يصلي وممكن ما ييه ما يصليش أما المانع يلزم من وجوده العدم لو المرأة حاضت يبقى من فاش تصلي ولو ما حاضدش يه لازمش منعها إنها تصلي أو ما ييه أو ما تصليش وجود الحكم الشرعي لازم ثلاث حاجات وجود الأسباب استفاء الشروط انتفاء الـ إيه الموانع الصحيح ما يتعلق بين النفوس ويعتذب لك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 يبقى كده الجزء بتاع الأحكام الشرعيه خلص الباب بتاع أقسام الكلام اللي هو اتكلم فيه على الحقيقة والمجاز مش محتاجين فيه أكثر من نحن نعرف أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز الحقيقة ما بقى, في ما بقي في الاستعمال على موضوعه والمجاز ما تجوز بها عن موضوعه وأم أي الباب زي ليس كمثلي شيء ولا زي وسأل القرية هو كالمجاز بالنقل كالغائب فيما يخرج من الإنسان تكلمنا على قضية الحقيقة والمجاز وأن القرام القاسم إلى حقيقة ومجاز، والمجاز ممكن بمجاز مرسل أو استعارة حقيقة اللفظ المستعمل في, في موضع له من استطلاح المخاطبة المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له من استطلاح المخاطبة العلاقة وقارينة منع من إرادة المعنى الأصلي هنقول في الأمور الشرعية لابد أن القارينة دي يارد بها دليل العلاقة غير المشابهة اللي هي المجاز المرسل ودي لها علاقات كتير العلاقة هاي المشابهة دل الايه الاستعار الأصل إن الكلام بيحمل على الحقيقة حتى يرد دليل يدل على أن المراد المعنى المجازي مش معنى الإيه الحقيقي انتصر لان اللغه اصلا ما فيهاش مجاز مش إن القرآن ما مجاز انتصر لأن اللغة ما مجاز كلام ده في مجلد السابع في كتاب ال... كتاب الإيمان في الفتاوى وفي من الفتاوى المجاز وكتاب الإيمان ده في هو مجلد أثبت... انتصر لأن ليس في اللغة أصلاً مجاز وليه أخرى في الفتاوى فيها بيقول بالمجاز طيب الجزء بقى اللي احنا... بخلصنا على ال... سنة فاتت كلها اللي هو باب الأمر والنهي. هذا نص كلام الجويني اللي هو المتن بتهم. قلنا المتن دا يحتوي على المسائل دي: في تعريف الأمر، صيغة الأمر، دلالة الأمر، هل الأمر يقتضي التكرار والفور، قدمة الواجب لما يحصل الإجaza. من المخاطب بالأمر والنهي، حكم تكليف الساهي، حكم تكليف الصبي والمجنون، هل القفار مخاطبون بفروى اللي مخاطب بالأمر والنهي. شرحناها في اللي هو فعل اللي إيه؟ المكلف وحكم تكليف الصبي والمجنون شرحناه في شروط الايه المكلف في الورق اللي قبل كده يعني. هل امر بالشيء نهي عن ضده وتعريف النهي هل النهي يقتضي الفساد ومعني صيغة الأمر 15 مساله في النهي في باب الأمر والنهي وأظن ده الباب اللي احنا وقفنا عنه المرة اللي فاتت ما خدتوش باب العموم والايه والخصوص صح كده صح ولا ايه تعريف الامر والنهي ان الامر الفعل بالقول على جهه الايه الاستعلاء والنهي استدعاء الترك وشرحنا ايه معنى الايه الاستعلاء صيغه الامر افعل وصيغه نهي لا تفعل ويلحق بافعل كل لفظ في اللغة يدل على الحث ما والالزام مثل فرض وجب كتب عليكم واسم فعل الامر والمضارع المسبوق بلام الامر دلاله الأمر من الاوامر الشرعيه انقسم 3 اوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام مشارك interface طبعاً أنا كده من على حد اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام ودي طبعا تدل على الوجوب اق True اوامر لم يقترن بها ما يدل على اقترنا اقترن بها ما يدل على تم عدم الحتم والإلزام فدي طبعا لن تدل على الوجوب إنما تدل على غير الوجوب بحسب القرائم الحق حق قسم الثالث هو الأمر المجرد عن القرائن وده يحمل على الوجوب عند المهور العلماء الأمر قد تكرار أن إذا علق فعل الأمر على وجود شرط أو صفة فإن المأمور يجب فعله كلما تكرر الشرط أو الصفة بلا خلاف تمام أما إذا لم يعلق على شرط أو صفة بالكنوة مجردا عن ذلك فهل يكفي إيقاع المأمور مرة واحدة أم يجب إيقاعه أكثر من مرة قلنا الجمور أنه يكفي إيقاعه مرة واحدة ولا يجب التكرار وهذا الكلام اللي رجحه في الإيه في المن. هل يقتضي الفور؟ قلنا فيها قولين أنه يقتضي الفور والقول الثاني أنه يجوز تأخيره على وجه لا يفوت الإيه المأمور به وذا برضو راجح عند الإيه الجويني وذكرنا مسائل تفرع على هذا الخلف قدمت الواجب لو فكرناها ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وما لا يتم الواجب إلا به فليس تحصيله به باجبر. وذكرنا إيه أمثل. بما يحصل المكلف بما يحصل الإجزاء إذا أتى بالفعل بنتفل المأمور بكمال وصف وشروط تسقط مطالبته بذلك إيه الفعل. حكم تكليف الساهي هو قال هل الساهي يعني مكلف حالة ساهوي المراد بالساهي النائم والمخطئ والنسي. طبعا حل سهوي غير مكلف لانتفاء وجود العقل حينئذ لكن ذلك لا, لا ينافي كونه مكلف متى زال سهوه فينا غلطة ومعنى كونه غير مكلف حل سهوي أنه لا يترتب إثم على تركه لواجب مثلا بسبب سهوي أو بسبب كنوناء لكن صحف العبارة دهية نقول أن السهي مكلف لكن لا يأثم بتركه لواجب هل الكفار مخاطبون بفروة الشريعة تكلمنا عليها وقالنا مخاطبين لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام وهل الأمر بالشيء نهي عن ضد دي نخد فيكم معاكم فيها مرتين واتكلمنا فيها بالتفصيل التهتم معايا فيه لو فاكرين قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضد في حق المأمور واختلف فيه في حق الامر واختلاف مرده إلى القول بالكلام النفسي فلا معنى له على مذهب إيه السلف. هل النهي يقتضي الفساد نفاكد أننا برضو في الصاد فيها الثلاث أحوال لو مني عن الفعل ذاته يقتضي الفساد وصف لازم خارج عنه برضو ده يقتضي الفساد إلى لقارينة أو النهي متج الفعل فعل الوصف خارج غير لازم قلنا ده لا يقتضي لإيه الفساد معاني صيغة الأمر لها معاني كتير الجوني ذكر منها الإباحة مثل قوله وإذا حلالتم فاستاضوا تسويه مثل لي يصبروا او لا تصبروا التهديد مثل قوله يعملوا ما شئتم التكوين مثل قوله تعالى كونوا قره خاسئين خاصين يبقى احنا كده خلصنا اللي احنا شرحناه السنه اللي فاتت كله في شوية الخمس دقايق اللي احنا مش خمس دقايق بس يعني مثلا مش الساعه نخلص يعني في ربع اللي فاتوا دول يبقى احنا كده رجعنا على المنهج بتاع السنه اللي فاتت كله طبعا مفترض نحنا الباب اللي بعد كده باب العموم والخصوص ده نبدأ فيه والمفروض نخلص الكتاب إن شاء الله الإيه في هذا الترم نحن نأخذ كل أسبوع نبدأ النهاردة في العموم والخصوص ولا نبدأ المرة الجاية ده شكل واحد بس اللي بيقول شيخ محمد لا أنا معادي عادي أبديه صار ربع ولا سا ولا ساو ربع ساو طيب لا خلص هنخليه بقى المرة الجاية عشان نبدأ في على بعض